أشكر إخواني القائمين على إذاعة سيد بلعباس وفي مقدمتهم مدير الإذاعة على هذه الفرصة التي أتاحوها لي بهذه الكلمة التي أشارك بها في الدعوة إلى الحق وإلى الخير وإفادة من رغب في الاستماع إليها من إخوان المؤمنين وأسأل الله تعالى لي ولكم التسديد في الأقوال والتوفيق لصالح الأعمال إنه سميع قريب مجيب الدعاء هذا وقد تبين لي أن أجعل كلمتي هذه تنطلق من آية أو أكثر من كتاب الله تعالى نتلوها ونتدارس مضمونها ونتفقه في معناها ولذلك سميت هذه الحصة قبسات من القرآن الكريم والذي حملني على هذا أو على هذا الاختيار أيها الإخوة دون غيره من مجالات القول وضروب العلم الذي حملني على هذا أمور كثيرة لا تخفى عليكم منها أن القرآن هو كلام الله تعالى وهو أمر لا يشك فيه مسلم قال الله سبحانه وتعالى وإن حد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه وقال الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة المخزومي الذي زعم أن القرآن قول البشر قال عنه سأسليه سقر وإنها لمنة عظمى من الله تعالى على خلقه وتكريم عظيم لهم أن يجدوا بين أيديهم كتاب ربهم مصونا محفوظا يسمعون خطابه لهم ويسمعون كلامه بقوله يا عبادي وقوله يا أيها الناس وقوله يا أيها الذين آمنوا وقوله يا بني آدم فكيف لا يكون ذلك حافزا لهم على أن يرعوا هذه النداءات أسماعهم ليتلقوا منها ما فيه سعادتهم ومصالحهم فإنهم عملوا على وفق ذلك اهتدوا وسعدوا بل إن من أعرض عن كلام الله عن كلام ربه فقد أبى تكريمه له بمخاطبته وبتوجيه النداء له وإذا فعل ذلك فإنه لم يعد أهلا لهذا الخطاب وهذا التكريم ولا يصدق هذا في الواقع إلا على غير المؤمنين قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويعجبني في هذا المقام أن بعض أهل العلم أن بعض المفسرين ربط بين تكليم الدابة للناس وبين إعراضهم عن كلام ربهم فقال وإنما خلق الله الكلام لهم على لسان دابة تحقيرا لهم وتنديما على إعراضهم عن قبول أبلغ كلام وأوقعه من أشرف إنسان وأفصحه ليكون لهم خزيا في آخر الظهر يعيرون به في المحشر فيقال هؤلاء أعرضوا عن كلام رسول كريم فخوطبوا على لسان حيوان بهيم ومن هذه الأمور أن القرآن هو معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معجزته الباقية الدائمة جعله الله سبحانه وتعالى برهانا على صدق دعواه صلى الله عليه وآله وسلم النبوه والرساله وتحدى الخلق ان ياتوا بمثله او بعشر صور من مثله او بصوره مثله فعجز عن ذلك العرب وغيرهم وهم فرسان البلاغه المقتدرون على سحر البيان قال الله سبحانه وتعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، والمراد بدعو شهداءكم أي أناس يشهدون لكم إذا أتيتم به أنه مثله، وفي آية أخرى ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني بذلك والله أعلم كل من تقدرون على الاستعانة به ممن تتوسمون فيه أنه ينجدكم ويسعفكم في معارضة هذا القرآن وأخبر الله سبحانه وتعالى بأن أحدا من المخلوقات لا قدرة له على معارضة هذا القرآن ولا على الاتيان بمثله فقال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا ونصيرا وقد أوتي الأنبياء والرسل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معجزات مختلفة دليلا على صدقهم وهي معجزات حسية كعصى موسى وناقة صالح وإحياء عيسى الموتى وإبرائه الاكمه والابرص باذن الله سبحانه وتعالى صلى الله على جميع الانبياء انبياء الله ورسله كما اعطي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم من المعجزات من هذا النوع الكثير حتى بلغ بها بعض اهل العلم الالاف لكن معجزته الباقيه التي لم يؤت نبي مثلها هي القران الدائم الاعجاز وانما كان دائم الاعجاز ليتناسب ذلك ويترافق مع رسالته التي هي خاتمه الرسالات ومع نبوته التي هي خاتمه النبوات وفي هذا المعنى قال عليه الصلاه والسلام ما من الانبياء نبي الا اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وليس المراد من قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا إلى آخره ليس المراد من هذا حصر معجزاته في القرآن بل المراد أن المعجزة العظمى التي اختص بها هي القرآن دون غيره وهي مناسبة لحال قومه في خصوص إعجاز القرآن البياني وكذلك ما جاءتهم به من الإعجاز الغيبي لكن القرآن الكريم لما كان المعجزة الباقية الخالدة الدائمة تعددت أنواع إعجازه فكان منها الإعجاز التشريعي والإعجاز العلمي الذي كتب فيه أناس كثيرون في هذا العصر وفيما قبله وغير هذه الأنواع من الإعجازات ليكون معجزا في كل عصر بحسب نبوغ أهله وتفوقهم والعصر الذي نحن فيه أيها الإخوة هو عصر العلوم عرف من التقدم فيها ما عرف من التقدم في هذه العلوم ما لم يعرف فيما سبق العلوم المرتبطة بالإنسان وبالحيوان وبالنبات وبالطب وبالفلك وطبقات الأرض والبحار والنجوم وكل هذا مما يسره الله للناس ورغم كل هذا التقدم العلم الباهر في هذا العصر فإنه لم يأتي فيما توصل إليه البشر شيء يناقض ما في القرآن الكريم بل جاءت هذه الاكتشافات والفتوح العلمية والتجارب البشرية تصدق ما فيه وتؤيد ما أشار إليه القرآن ولا يمكن أن يكون الأمر إلا كذلك لأن الذي أنزل القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خالق هذا الكون وهو العالم بما فيه دقه وجله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 ان القران اساطير الاولين قال قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما ووعد الله سبحانه وتعالى ووعده حق بقوله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ووعد انه سيري خلقه ويظهر لهم من الدلائل ومن البراهين ما يصلون به إلى درجة الإيقان بأن هذا الدين من عند الله وأن هذا القرآن من عنده سبحانه وتعالى قال بعض أهل العلم المتقدمين يشرح معنى الآفاق في هذه الآية هي أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغير ذلك وفي أنفسهم يعني يريهم من لطيف الصنعه وبديع الحكمة ما يصلون به إلى تلك الدرجة من العلم واليقين وهذا ما ظهر كثير منه في علم الطب في هذا العصر وغيره وقوله سبحانه وتعالى أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد يعني ألا يكفي الناس؟ عن هذا الذي وعدهم الله به بل ينبغي أن يكفيهم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد بمعنى عالم به أو بمعنى الشهادة التي هي الحضور والمعنى ألم يغنيهم عن الآيات التي يطلبونها أو التي تظهر تدريجيا مع مرور الأيام أن الله منزل هذا القرآن ومرسل هذا الرسول عالم بالأشياء مطلع عليها لأنه خالقها ومنشئها ونحن المؤمنين لا يتوقف إيقاننا بأن هذا القرآن من عند الله على هذه الاكتشافات العلمية التي تظهر والتي يصل إليها الخلق ويتزايد علمهم بها ويزداد الطلاعهم على أسرار المخلوقات بواسطتها لا يتوقف إيماننا على شيء من ذلك وإن كانت هذه الاكتشافات قد تقوي علم الإنسان ويصل قلبه إلى درجة من الاطمئنان أعظم مما كان عليه من قبل ولا بد من الإشارة هنا إلى أمر مهم في هذه المسألة وهو أن القرآن الكريم لم ينزله الله تعالى ليأخذ منه الناس علوم الحياة والكون فإن هذه العلوم تكتسب بالبحث والتنقيب والتجربة ويبني اللاحق فيها من الناس على ما بلغه السابق وكل ذلك يدخل في تسخير الله لهذه المخلوقات للإنسان كي ينتفع بها ويجعلها في خدمته كما قال الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والقرآن الكريم ليس فيه ما يمنع من التقدم العلمي بل فيه ما يحض عليه ويدعو إليه وحديثه عن هذه الأمور الغرض الأول منه كونها فيها آيات على وجود الله وعلى وحدانيته وعلى قدرته وإرادته وتدبير شؤون خلقه وأنه وحده ينبغي أن يخص بالعبادة ووحده ينبغي أن يطاع فيما حكم وشرع فالقرآن إذن أيها الاخوه الكرام هو كتاب هداية وإرشاد وإصلاح هو كتاب هداية وإرشاد وإصلاح للنفس والمجتمعات ببيان العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الكريمة هذا هو الغرض الأساس من نزول القرآن فمن فاته هذا الغرض فلا ينفعه إعجازه العلمي ولا غيره وهذا ليس معناه أن المرء لا يبحث في إعجاز القرآن بل هذا مطلب مهم عند المسلمين ولكنه ينبغي أن لا يغفل المرء عما أنزل القرآن من أجله وهو كونه كتاب هداية وإرشاد وبيان للحق والدليل على ذلك أن غير المسلمين قد بلغوا شأوا بعيدا في هذه العلوم ولكن هذه العلوم لم تنفعهم في الرجوع إلى الله وإفراده بالعبادة والتوحيد قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى وهو كون القرآن هدى للناس قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال هذا هدى وقال هدى للمتقين فكل من طلب الهدى في القرآن وجده فيه ولكنه لا يهتدي به إلا من آمن به وصدق أنه من عند الله لما سبق من إعجازه وتحديه ولذلك خص الله المؤمنين بالاهتداء به فقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ثم إن القرآن أيضا أيها الاخوه شفاء للنفوس من الشرك ومن الكفر ومن النفاق وسائر الأمراض النفسية التي يشعر صاحبها ذو الضمير الحي بضيق الصدر من شك في الإيمان ومخالفة للوجدان وإضمار للحقد والحسد والبغي والعدوان وحب للباطل والظلم والشر وبغض للحق والعدل والخير فالقرآن فيه شفاء من كل هذه الأمور ومن غيرها من الشكوك والريب والشبهات والخيالات والظنون والأوهام قال الله سبحانه وتعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين السلام عليكم ورحمة الله